اعلم أن سبيل طلب العلم هذه من الإنسان ورتبة عليا أن الإنسان يسلك طريق طلب العلم لكن من المهم جدا أن تعلم أن سلوك طريق العلم يجب أن يكون على سنن أهل العلم لا أن تخترع طريقة هي من عند نفسك الباب هذا لا يتحمل ماذا التجارب هو باب مطروق مسلوق سلكه علماء السنة من قبل فهي جادة مطروقة طريق طلب العلم يجب أن ينبعث من طريق أهل العلم وعلى سننهم إن خالفت ظللت نسأل الله العافية والسلامة